بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لو هم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون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 قال سَإِكَ منِنَ المظرينَ إلى يَْومِل وَقُتِر موم قالَا رَبِّ بِنَاأَويتَن لَ أجَينَّ لَهُ في الأرب وَلا أُيَّهُ أَجمعين إ عبَادَكَ منِنهُمُخْلصين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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَرْجِينَ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 ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا فالجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا نصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون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 إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسْمِيلٍ مُقِيم إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَاتَّقُوا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِين